بسم الله الرحمن الرحيم كاخها يا عينصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا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 Fahmeltethu Tabadat bihi makanaan kasiyaa Fajaa haal makhadu ila jizzin nakhlati Kaalat yaa liitani midtu qabla hatha Wakuntu nesyaa mansiyaa Fanadaha min tachtiha tahzani Qad jajal rabuki tachtaki sariyaa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 11. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 12. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه 13. هذا صراط مستقيم 14. فاختلف الأحزاب من بينهم 15. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان لكانا للرحمن عصيا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 وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمَنُوا إِنَّ كَفَرُوا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمجد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا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 فَإِنَّمَا يَسْتَغْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُّدَّةِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَةً